قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لاأكلون منها، فما لئن منها البطون، ثم إن لهم عليها لشبع من حميم، ثم إن مرجعهم لا الجحيم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آسادهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منزلين كيف كان عاقبة المنزدين إلا عباد الله مخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم